يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.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 وانتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا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 فسأقالهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على السحيا إن قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا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 قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج فإن أتمنت عشرا فمن عندك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 وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك لتودر قوما لتودر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولو لا أن تصيبهم صيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا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 وَإِذَا يُتَلَعَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَ بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّكُنَّ مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُلَاءِكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُوفِقُونَ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 أَكَمْنَ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتَلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَتَ فِي أُمِّهَا رَسُولٍ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا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 وَيَوْمَ يُنَادِينَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيتْ عَلَيْهِمُ الْأَمْبَاءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ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 قل ارأيتم إن جعل الله عليكم أنها رسرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بليل من إله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه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 واصلح الذين تمنوا ومكانه بالامس يقولون ويك الله يبسط الرزق يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا ويك لا يفلح الكافرون